لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من إلا كانوا به يستهزئون فأهلك لا أشد منهم بقشون ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهم العزيز العلي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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا أُعْطِيَ الرَّحْمَنُ مَثَلُهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنشَأُ فِي الْعِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ يَبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إَنَافًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخصون أم آتيناهم كتابا من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 قَالُوا لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبه المكذبين قَالَ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة داقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم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 متهم واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرعا عليها يتكئون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 ما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقبنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لعلم للساعة فلا تمترن بِهَا واتبعون هذا صراط مستقيم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 فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا ان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 فأنا يؤفكون وقيمه يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون